محمد رسول الله والذين معه أشداء على الكفار أحماء بينهم تراهم ركعا سجدا تراهم ركعا كَعَنَسْجَدَي يَتَغُن فضل من الله ورضوانه سِيمَهم في وجوههم من اثر السجود ذلك مثلهم في التمرات ومثلهم في كزرع ان اخرج شط اهوه فازره فاستلظ فاستوى على سوقه فاستلظ فاستوى على سوقه يعجب الزرع علي يض بهم كف لَئِنْ أَعْطَى اللَّهُ الَّذِينَ آمَنُوا وَعَمِلُوا الصالحات منهم مغفرة وأجرا عظيما